ما فيش ما فيش اغلى من ديني ومن غيره مانيش انسان ايماني بيه نجنني ويهديني في اي مكان ما فيش اغلى من ديني ومن غيره مانيش انسان ايماني بيه نجنني ويهديني في اي مكان وعيش مسلم واموت مسلم رفع راسي للدنيا جاري باسلامي ما اكون شجبان وعيش مسلم واموت مسلم رفع راسي للدنيا جاري باسلامي ما اكون شجبان جارق بإسلامي مكنش جبان وإيه أجل عن الديني وإيه غيره هيرضيني وإيه غيره يعديني زيحم دنيا سرط أخرى حساب ديان حساب ديان ما فيش اغلى من ديني ومن غيره مانيش انسان ايماني به لاقيني ويهديني في اي مكان واعيش مسلم واموت مسلم رفع راسي للدنيا جاري باسلامي ما كونش جبان جارئ بإسلامي ما كنت جبان أنا الإسلام أعظمنا ما في حياتي بلهمني في كلامي ويلجمني في سكاتي أنا الإسلام أعظمنا ما في حياتي بلهمني في كلامي ويلجمني في سكاتي انا توحد كده ديني ولا فيش غيره خلص اديان انا توحد كده ديني ولا فيش غيره خلص اديان خلص اديان ما فيش اغلى من ديني ومن غيره مانيش انسان ايماني بيه ناكني ويهديني في اي مكان وعيش مسلم وموت مسلم رفع راسي للدنيا جاري باسلامي ما كونش جبان ما كونش جبان